اديم الصلاة تعالى مفاس <تصفيق> جنات مفاتح رحمة نظم الله Allah sallək, və صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ شَمْسُهُ شَمْسُهُ لَا, لا, لا من استجار بها وحاشى أن يقير فإذا دعوت الله وإذا طلبت الله وإذا فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأت عاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد, يا دون توم بمرجع توم يا اكرمل خلق ما نكون ان في لزلتم بمن رجعتوم يا اكرمل خلق ما نكون قولوا رجعنا بكل خير وجمع الفرع والاسول قولوا رجعنا بكل خير وجمع Thank you. لو لك يا زينة الوجود ما طوب عيش ولا وجود لو لك يا زينة الوجود ما طوب عيش ولا وجود ولم ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا مسجودي ولم ترنمت في صلاتي ولا رفوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه واستلِّي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه, عليه واستلِّي أي ليالي الرضا علينا عجي ليحضرنا يا ليالي الرضا علينا عودي ليحضر منك عودي عودي علينا بكل خير بالمصطفى الطيب الجدود عودي علينا بكل خير بالمصطفى